يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقِلَّبُونَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ من دون اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من وَمَا وما كان الله ليظلمهم ولكن, ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله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 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين الذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به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 الله يكفرون ومن أظلم مما نفترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدئنهم سبلنا